وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوا دِينَهُمْ وَلَهَوِ الْعَابِثِينَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 كَال الذيَّذينَ أُبَسلُ بِمَا كَسَبُ لَ شَرَابُ مِن حَممِ وَعذَابٌ أَلمُ بِمَا كانَوا يَكفُرون قُلْ الأأَنَدَعومِن دُون اللَّهِمَا لَا يَ فَعنَا وَلَا يَغُّناَا وَنُرَدُّ على أَعقابِنا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاةِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ لنسلم لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وهو الحكيم الخبير